يحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال درة خير يرى ومن يعمل مثقال درة شر يرى